هذا يقول هل يقال دعاء الدخول والخروج من المسجد عند دخول الفناء أو الخروج منه أو عند الدخول والخروج من المسجد أو عند الدخول والخروج من المسجد نفسه الفناء لعل مراد السائل بالفناء أي الأسوار المحيطة بالمسجد الأسوار المحيطة بالمسجد، فهل المسلم إذا دخل مع هذه الأسوار المحيطة بالمسجد أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على اعتبار أنه بدخوله مع هذه الأسوار دخل المسجد في فياتي بهذه الأذكار أم أن هذا الذكر يكون في دخول للمسجد نفسه هل يقولها هل يقول عند الأسوار الخارجية للأحواش التي تحيط بالمسجد أو الأسوار التي تحيط بالمسجد أم يقولها مع عند دخوله مع باب المسجد نفسه هذا يرجع إلى الخلاف في هذه الأسوار المحيطة بالمسجد هل هي من المسجد أو لا فإذا كانت من المسجد ودخولها دخول للمسجد فإن التسميه والصلاه والسلام على رسول الله وغير ذلك من الدعاء يؤتى بها من حين ما يدخل مع تلك الابواب ابواب تلك الاسوار واذا قيل أن هذه الاسوار ليست من من المسجد وانما المسجد هو البناء نفسه فيكون الاتيان بهذه الاذكار عند الدخول مع باب المسجد هذا يقول, يقول هل إذا نسيت الأذكار عند دخول المسجد ثم ذكرتها بعد فترة هل أذكرها قول بعد فترة هذه يعني كلمة تحتمل زمنا طويلا وتحتمل زمنا قصيرا فإذا كان بعد فترة يعني بعد تجاوزه للباب بقليل أو بيسير و ولا يزال في حكمه الداخل فله يأتي بها له أن يأتي بها أما إذا كان يعني تنفل وجلس فوقت الدخول انتهى وأمامه من الأعمال والأذكار أنواع وأبواب من الذكر متنوعة هذا يقول هل يصح أو يسرع أن تدعو بدعاء الخروج من المسجد وأنت تعلم أنك ستعود إلى المسجد إذا خرجت لحاجة نعم إذا, إذا خرجت من المسجد لحاجة إما للوضوء أو لتأتي بشيء فالمشروع في حقك أن تقول أن تقول هذا الدعاء عند, عند الخروج وأن تقوله مرة ثانية عند الدخول لأن الحكم الذي جاء في الحديث أو التوجيه الذي جاء في الحديث حصل منك فأنت حصل منك دخول وحصل منك خروج ولو كان لا حاجة سريعة أو لأمر عارض وتعود فالمشروع في حقك أن تأتي بهذه الاذكار والدعوات عند دخولك وخروجك هذا يقول هل يجب ترتيب الفاظ الذكر عند قراءته كان أقول اللهم مجعل من خلف نورا ومن أمام نورا السنة أن تحفظ الحديث كما جاء السنة أن تحفظ الحديث كما جاء وتأتي بالفاظه كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو تقدم عندك لفظ على لفظ فلا حرج أما أنت تتقصد أن تقدم أنت وتؤخر في ألفاظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام فليس لك ذلك وكذلك مثل ما مر علينا في هذه المسألة في في سؤال سابق قال احدهم يعني ما الحاجة إلى هذا التنويع لماذا لا يعني نأتي بكلمة مختصرة تجمع تجمع ذلك كله فهذا كله من سوء الفهم وقلة النصح للنفس لأن هذه هذه التفصيل في هذا المقام هذا مقام نصح للنفس اللهم اجعل في قلبي نورا في سمعي نورا وفي بصر نورا وعن يمين نورا وعن شمالي نورا إلى آخره فهذا كله مقام نصح للنفس فكان حدهم قال لماذا لا نقول بدل ذلك اللهم اجعل من حول نوره فقط وهذا حرم نفسه حرم نفسه من خيرات عديدة اشتمل عليها هذا الدعاء وأقبح من هذا الأمر قول بعض المتهكمين الساخرين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الناس يأتي به في بعض المجالس على وجهه من أخبح ما يكون واشنعه يقول بعضهم لو قال اللهم اجعل لي هذا سخري او تهكم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصدر من انسان عظم السنة وعرف قدرها وعرف بركتها وعرف خيرات الادعية الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كلام سقيم وكلام ساقط ولا يصدر من انسان عرف لنسان السنة قدرها ومكانتها وإنما هذا من كلام الساخرين وكلام المستهزئين الذي ما عرف قيمة سنة النبي الكريم صلوات الله والسلام عليه هذا يقول هل يبقى في مصلاه حتى تطلع الشمس هل ما من بقي في مصلاه يقول من بقي في مصلاه حتى تطلع الشمس له أجر حجه تامة ما معنى مصلى هل, هل هو مكان الذي صلى فيه او محل أو او, أو, أو المسجد الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام والمراد بالمصلى قال يبقى في مصلاه قيل المراد بمصلاه أي المسجد المراد بمصلاه المسجد الذي صلى فيه فالمصلى يقال يطلق على المسجد نفسه ويطلق على معنى أخص وهو المكان الذي صلى فيه الإنسان المكان الذي صلى فيه الإنسان ولعل قوله مصلى يفيد أن المراد به المكان الذي صلى فيه بحيث أن يبقى مطمئنا في مكان الذي صلى فيه فإن كان اضطر للقيام لمجلس علما يحتاج إليه فالمرجو وفضل الله تبارك وتعالى واسع أن ينال هذا الفضل هذا يقول لفظ سيدي البعض يقول للصحابة سيدي عمر وسيدي أبي بكر وفي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله هو السيد فيسأل عن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم وقال في حق أحد الصحابة قال قوموا إلى سيدكم فهذا المعنى من حيث هو بـ بـ بهذا التقييد سيد ولد آدم قوموا إلى سيدكم هذا المعنى صحيح لكن ما كان يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن يعرف عنهم أنهم عندما يذكرون النبي عليه الصلاة والسلام يقولون قال سيدنا رسول الله ما يعرف عنهم ما يعرف عنهم ذلك مع اعتقادهم انه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم لكن ما كان ينقل اذا اردت دليل ذلك اقرأ كتب السنة اقرأ صحيح البخاري اقرأ صحيح مسلم اقرأ السنة الاربعة اقرأ مسند امام احمد اقرأ المعاجم كتب الحديث كلها ينتهي الاسناد من المؤلف الى الصحابي رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ماذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجد في كتب الحديث قال سيدنا رسول الله ما فيه وكانوا لهم عناية دقيقة جدا بنقل الألفاظ يعني بعضهم ينتهي يعني بعضهم تجد للصحابي الشيخان يرويان عنه الحديث فتجد أحدهما يقول قال, قال نبي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دقة عناية بالالفاظ ما كان ينقل عنهم انهم يقولون سيد سيدنا مع اعتقاد اعتقادم أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم مع اعتقادم أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ولما سمع عليه الصلاة والسلام اقواما يقول لا أنت سيدنا وابن سيدنا قال إنما السيد الله قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ففعل كل حال لا يشك مسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه لا شك في ذلك، لكن لم يكن يعرف عن الصحابة أن أن أن كل ما ذكروه صلوات الله وسلامه عليه قالوا سيد قال سيدنا والأمر كذلك فيما يتعلق به عند ذكر الصحابة ببكر وعمر. وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هذا يقول هناك ورقة توزع توزع و... كثير من الناس ي... يعلقونها في بيوتهم بها رسم يقال إنه ختم النبي عليه الصلاة والسلام فهل لهذا أصل وأن الختم كما قالوا هذه من الأشياء التي تروج بين وقت وآخر على الناس ولا يكون لها مستند ولا لها أصل وإذا كانت الأحاديث التي تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج الإنسان إلى معرفة صحتها وتبوتها الوقوف على اسانيدها فكيف بهذه الأشياء التي ليس وراءها إلا مجاهيل وانقطاعات ومبهمين وأمور لا تدري لها أساس ولا رأس فمثل هذه الذي ينبرع المسلم الا لا لها وأن يعلقها ي... لا يعلقها لأن أيضا حتى تعليقها هذه مشكلة أخرى في باب تعلق التمائم وتعلق الحروز فقال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له ولا حديث في هذا الباب كثيره عن نبينا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 الاحياء منهم الاموات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم